سن وقت ترى بل وعد الحق فاذا هي شاخصت نبصر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين لهم لها واندود لو كان هؤلاء لها لو كان آلهة ما لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولا لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم النمائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينتوى عباد الصالحون إن فيها ذال بلا لقوم عبدين قدمت لكم هذه التلاوة. من فريق جوال الخير